كل سنة أنت طيبة و أنا بحبك وبحب فيك كل حاجة بحبك أدغانتك وتبدك كل سنة أنت طيبة و عشي تكون كل سنة و من اللي قبلها بحبك بحبك ايه بحبك كلمة توصف ايه في احساسي يا اغلى الناس يا ست الكل تجراسي د انا لو عنك اتكلم سنين و سنين يا وانا بوصف في احساسي بحبك ايه بحب الكلمة توصف ايه في احساسي يا اغلى الناس يا ست الكل تجراسي ده انا لو عنك اتكلم سنين و سنين يعد العمري وانا بوصف في احساسي وانا لو عليا لاجب لك ملقى مرحبا جيب لك من نجوم سته وصوت عمره حيواني لا خد من عمري ودي يا سكن عيوني ون نني ما في كل الدنيا غني بتفاصيلك انا لو غبت بس ثواني عن عيني ما بطل شي وان نني ما فيش غيرك في كل الدنيا ياش غلني بتفاصيلك انا لو غبت بس ثواني عن عيني ما بمتانش قلبي عليك يسالني وانا لو عليا لا جيبلك من القمر حته واجيبلك من نجوم